الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي ألان إربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تفذو إن استطعتم أن تفذو من أقطار السماوات والأرض ف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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان